<تصفيق> ألف آمين تنذير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترا بل هو الحق من ربك لتنذر قوما أتاهم من نذير قبل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 وَدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الَّذِي أَحْكَامَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طيب. مَا جَعَلْنَا لَهُمْ مِن سُلَالَةٍ مِّمَّا من هُمْ مِّنْهِين ۖ ثُمَّ تَمَّ وَهُوَ نَخْفِي نَرْوِيحُهُ وَجَعَلْنَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۖ وَقَالُوا أَئِذَا غَلَّ النَّاسُ الْأَرْضَ إِنَّا لَفِي خَلْفٍ بل كم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفق لكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذي المجرمون ناكتوا ربنا بِئَنَّا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنَّ الْحَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي أَمَلَ أَنَّكُمْ مِنَ الْجِنَّةِ وَأَنْتَ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يومكم هَذَا إِن ياكم ولوح عباد الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بأياتنا الذين إذا دُكروا خُرُسوا الدَّجَمَ وَتَبَعُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَتَكَبَّرُونَ فَتَبَتَّقُوا مَعَنِّي الناظر ينظر فنفوتا وطنما وبما وزقنا منهم فلأتعلمنا ما فيهم وفي علم بما كانوا يعملون فمن كان من تبعن نَفَاتَ قَوْلُ لا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأبنى من العذاب الأكبر لأنهم يرجعون ومن أضمن من تذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من قيل موت الكتاب في بريتهم من لقائه وجعله ذا منش إسرائيل وجعل منهم أئمة يهدون بأمرنا لما قضوا وكانوا بآياتنا يوقنون إن رق بَتًا وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُلَّ الَّذِينَ قَدْ أَهْلَكْنَا بهم مِنْ قُرُونٍ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به ذرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفرون الله الذين كفروا بما لهم ولا هم